آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ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 نَدح الدمَّه وَرَسُ لَهُ وَلَ كانَوا وَلَ كانَوا أَبَ أَهُ أَ أَبَن أَهُ أَ إخانَهُ